بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وابارك على سير خلط الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهدد بهذه والسلمة بسلمته لا يمتين أما ذات قال رحمه الله تطلق وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوقت وعليه أن يساوي أي على الرجل أن يزاويدون الزوجات في القسم وهو المبيت فيبيت عند كل واحدة مثل ثانية فيقسم بينهم إن كنا أربعا فلكل واحدة ليلة ولا يفضل إحداؤن على الأخوة فيبيت عند إحداؤن ليلتين فيبيت في المبيت لا يجد له ذلك ولذلك قال الله عليه وسلم إن كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم قيامة وشقه مائل واختلف العلماء في هذا الحديث فقال بعض العلماء شقه مائل أن يأتي مشلولا والعيابة بالله نصفه مشلول يبعث ونصفه مشلول من الله عليه وسلم وقال بعض العلماء جاء يوم قيامة وشقه مائل أي أن كثة السيئات تزيد على الحسنة أي شقة يعني أنه سيصيب من ذلك من الإثم شيء كبير الشيء الكبير قالوا لأن المرأة ظلمها عظيم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما هو صحيح إني أحرج حق الضعيحين المرأة واليكين والسبب في هذا أن المرأة فيها من المشاعر والضعف والرحمة والحنال ما ليسه الرجل فالغلطة من الرجل والأدية والإضرار خاصة عن طريق الشقس كأن يضارها بضرتها فيعطي ضرتها أكثر مما يعطيها يحدث عندها نوعا من الألم والأذية أكثر من غيرها لأنها تحث أولا تحث لمقصها في أموتها وعدم حظتها عند زوجها وتحث بأشياء أخرى أن زوجها يكرهها فتتولد عندها أمور كثيرة ولربما أضرت للزوجة الثانية بسبب هذا الظلم فأصبحت أذيطها للزوجة الثانية ناشئة بسبب تفضيل هذا للزوجة الثانية وحين إنه ينال إثمها إذا ضرّت وإثمها إذا أضرّت الغير بالجلد الغير فإذن قالوا بسبب هذا تكون الذنوب عظيما فكأنه ينال إثما عظيما حتى تفتح كفة سيئاتي على حسناته والله أعلم بالمراد وغايتنا في الأمر أنه أمر عظيم سينبغي على النساء يتق الله فالعذل الذي يجب على الرجل العدل في القسم وفي الشقوق كالنفقات ونخرها يقسم بينهم باستوية حتى كان السلف رحمه الله مبالغون في هذا العدل أيما مبالغة وأثر عن معاذل رضي الله عنه أنه إذا كانت الليلة لإحداهم لا يدخلوا بيت الثانية في ليلة الأخرى كل ذلك خوفا أن يحدث عندها شيء لا يحدث عند الأخرى بيكون تقليما عليها فالأمر عظيم قضية العدل بين الزوجات ولا يستطيع الإنسان أن يعدل إلا إذا وفقه الله عز وجل عليها أن بين نسائه في القسم في النبي والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وعدل ولنا فيه أسوة حسنة في القسم لا في الوطع لا في الوطع فإن الوطع يدفع المحبة والقلب فربما كانت إحداهن أجمل فكان وطؤه لها أكثر من غيره فهو العماد القصر عن النبي وهذا أمر فرضه العلماء والأصل في ذلك قوله عليه وسبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرفتم فلا تدينوا كل المين فتذرها كل معلقة فقالوا في قولي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قالوا إنما هو قصم القلوب فإن المحبة التي في القلوب والتي ينشع عنها حظة الجناع وحظة الاتيان تختلف من المرأة إلى أخرى وتختلف بحسب أساليب النساء فالمرأة التي أخلاقها كريمة ومؤدبة مع زوجها وحظية مع زوجها ليست كالمرأة الشديدة والقوية فهذا يختلف من المرأة إلى أخرى فإذا جامع إحداهما أبلغ من جناعهم للأخرى فإنه لا منامس عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا في القصمي فينا أنجك فلا تلمي فينا تنجك ولا أنجك وهو القلب نام وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس وعماد القصم في الليل فيبيت في عندها ويسيبها لمن معاشه النهار وهذا الأطر أن الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا فإن اختلف الشارع فصار نهاره راحة فصار ليله عملا فحينئذ يكون قسمه بالنهار لأنه لا يستطيع أن يغضي حقوق المساعد المذيذ فيكون قسمه بالنهار يكون الحماد على النهار وهذا يختلف حتى باختلاف الأشخاص وأحوال منها ويقسم لحائض ونفساء ويقسم للمرأة الحائضة يعني إذا حاضت إحدى نسائه فيقسم لها فيديث معها ويباشرها ولا يجامعها لكن لا حق أن يديث معها فما يقول قائد إن الحائض لا, لا يجب جمعها فيسقط حقها من في المذيذ إذا لو فقط حقها في المذيذ فمع ذلك ما لا يديث عندها لو حق أن يعطي ليلتها لأخريات فيصبح لو كان عنده أربع نصر يصبح يقسم على ثلاث هيال هذا إذا حق الحائض والواقع ان امره في حق الحائل ونصب على ذلك جماهير العلماء رحمهم الله فالمراه الحائله يجلس معها ويكون هذا النبيث مجلسا مذاقه في الماء وهو حق من حقوقها يجلس معها والمفتاء والمفتاء والمعيد ايضا لا يغف نعم ومريضه ومريضك المريضه يجلس معها وهي احد الى وجوده بموجود الأنس وتخفيف الألم في مواساتها ونحن ذلك نعم ومعيبة كن. ومعيبة كن. لو كان بها عيد منع الوقت كذلك لأحق حق المبيه. ومجنونة ومجنونة بشكل حتى لا يكون جنونها مضرا كأن تضر وثؤليا في جزر أنّا لو كانت تضر وثدي ولا يستطيع أن يبيتها معها فحينئذ يكون من حقه أن يعتذلها خوفا من الضرر ومجنونة مأمونة وغيرها ومجنونة مأمونة فما ذكرنا مجنونة مأمونة أما المجنونة غير مأمونة فعلى الضابط الذي ذكرناه ومجنونة مأمونة ومجنونة مأمونة وغيرها وغيرها يعني أننا في حكم هؤلاء فالقسم لازم في هذا وكذا مستحاضة من ذلك أولى وأحرم خاصة على القول بأنه مستحاضة توطى فهؤلاء النسوة الشاهد أن وجود هذا العيد لا يمنع من القيام بحق القسم وإن سافرت بلا ابنه أو بابنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو النبيت عنده في جراسه فلا قسم لها ولا نفقه قال رسول الله وإن سافرت بلا ابنه بعد أن الواجب على الرجل تجاه مسائه من القصم والعدل شرأت المسائل المستثناء وكنا نمدع غير مرة أن من عادة الفقام يذكروا الأصول ثم يذكرونها بعد ذلك ما يستثن من الأصول فهنا نوع من النشوة يسقط حقا في القصم ذكرت من النوع الذي لا يسقط حقه في القصم وهنا يشرح النوع الذي يسقط حقه في القصم إن سافرت بغير دنيه سافرت بدون أن تستألمه فحينئذ يسقط حقها في القسم فلو كان عنده جوجتان سافرت إحداهما من دون إذن وفي دون رضا فإنه يبيت عند الثانية الليالي كنا ويسقط حقه الثانية القسم يعني التي سافرت إذا قلت يسقط حقها في القسم فمعناه أنها إذا رجعت لا تقال في الأرض إذا رجعت من السفر لا تقلت اقسم لي ما شاتني إنما يسقط حقها في السفر فإنها سفر وغير مأبولة قال لها فقط حقا نعم أو بإذنه في حاجتها أو بإذنه إن كان بإذنه لا يكون من حالته إما أن يكون بإذنه لحاجتها هي كأن تسافر لأمن مريضة أو والد المريض فذهبت تفسير رحمة وتقوم على شأنه أو سافرت لعلاجها تعالف نفسها أو يلعى لحاجتها فحينئذ إذا صبرت مع مريض أو لمرض لحاجتها وحادث قريبها فإنه يسقط حقها ما تأتي وتقول اقسم لي بعد الرجوع ورد لي حقه ليس من حقها ليس فقط حقها إذا سافرت غير ابنيه أو سافرت بابنه لحاجته لكن إن سافرت بابنه هو لم يسقط لأنه ممكن يوصلها ويبقى مع الثاني ولذلك يعني احتاج لذلك كل احتاج كلما اتقرت أرسلها وقال إلا هذه وأرسلها مجموعة أنه هو السبب في إدعابها فإذن لا بد أن يقسمها ذلك بحالة يردنها أن يرد لها ما فوت بسببين هو السبب فلو سافرت في حاجته هو يومين أو ثلاثة أيام فإن هذه الثانية أخذت اليوم الزائف فإن رجعت أخذت ما فاتها من الأيام يعني قضى لها ما فاتها من الأيام لو سافرت في, في ليلتها ورجعت في ليلة الثانية فحينئذ تنتظر سيديسها الثانية ليلة فإن جاءت هذه من سفرها بات معها ليلة ليلة يقضي بها نافتها من السفر وليلة يقضي بها لها حق الحق نعم. أو أدت السفر معه أو أدت السفر معه السنة إلى أرادة من السفر وعندهم رأتان إن أمكرموا أن يصحبهما معا ويقول جاني معه فلا إشكال فالقصم في السفر كالقصم في الحضر يقسم في السفرين كما قسم في حضرهم والحكم فإن سافر بالإثنتين وقصم بينهما فأزم وإن سافر بإحداهما دون الأخرى قال أنا ما أفطح يعني إذا أخذ بإثنين لا إشكال وإن ترك بإثنين لا إشكال يعني سافر سفراً لا يستطيح أن يسحب واحدة من هن فإذا سافر سفراً لا يستطيع أن يضحب واحدة من هن وتركهم اثنين فإنه إذا رجع الرجع وقسم بالعجل يعني ما في الإشكال سواء سافر أو أبطان لكن الإشكال إذا سافر بإحداهما دون الأخرى إن سافر بإشداهما دون الأخرى إن كانت الأخرى هي التي امتنعت فقالت لا أستغل ولا أريد أن أتاثر فقط حقها كرجل أرادني أعتني فقال لزوجتي أريدكم هذا ذابني من عملي إلى عمرتي قالت إحداهما أجهد فقالت الأخرى لا أريد أن أتاثر عندي شغل عندي حاجة تتعلق بها فامتنعت فإن امتنعت فقط حقها فإن امتنعت من خروجناه وبقوا مع النساء فرقنا ثم إذا رجع قسم ما يقضي لها الأيام التي شاء لأنها أسقطت حقها بالامتناء من الثروب لكن لو أنه لثمتين لا يمكن أن يستافد إلا بواحد وكلتا هما تريد الثروب هذه مشكلة هذا تقول أمن التي أخرج والثانية تقول أمن التي أخرج هذا يختلف لذلك في بعض الأحيان يكون سفره مركبا لحيث يمكن العدل معه بحيث يأخذ هذه بسفره الثانية للسفر ويكون سفره مرتباً أياماً معينة ويمكن معها القصم وانتظام القصم فحينئذ لا إشهاد يسافر بهذه الثارة وبهذه ساروا حقاً العجل الحال الثاني أن يمكن ذلك وهو السفر العارف فيقول أريد أن أسافر فقالت إذا هم أنا عقل قالت الثانية آخر قال لا أستطيع أن أعقل فإذا قال لا أستطيعنا أخذ إلا واحدة أقرأ بينهما فمن خرجت لها القرأة فحينئذ تخرج ويسافر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه أقرأ ثم هذا ولم, ولم يقفل للتي لم تخرج هذا هو هديو عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بين نسائه في السفر أو المبيت عنده في فراكه ومن هنا أخذ الظلماء مشروعية القرآن عند تساوي الحقوق عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه حقوق الزوجات حرق بينهم بالقرآن يدل على مشروعية القرآن لتنيهز الحقوق عند استوائها ولا يمكن تنزل منها نعلم النبي عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقها وهكذا إذا أبث أن تبيث عنده في فراشه فلا قسمها يسقط حقها بالقسم فلا قسم لها ولا نفقها ولا نفقها المرأة إذا نشد عن زوجها وانتنعت من فراشه فإنه يسقط حقها في النفق السؤال سيأتي إن شاء الله بيانها في ذات النفقات قال تعالى والنفق من حقوقها وجود الاستنتاء فالمرأة التي تمكن زوجها من الاستنتاء تحق النفقات والمرأة التي تنشد تنتنع من حقوق زوجها ولا تمكنه من نفية وذأب عليه يسقط حقها في النبي ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأفرى جاذا قال رحمه الله ومن وهبت, قسمتها فمن وهبت قسمها لضرتها بإذنه ومن وهبت قسمها يعني ليلة عام قد يقسم على لينا قد يقسم على ليلتين قد يقسم على ثلاث على حسب ما يستفق النساء في بعض النساء ممكن نكمت كل ثلاث ليال وعن فلانا وثلاث ليال لن الحسب ظروفها وظروفنا هذا القسم على حسب ما يست английون و которم بعد أن بين رحمه الله من التي لها حق القسم وحقوق القسم, القسم ومن التي يطرف حقها في القسم في لمسألة التنازل عن الحق فالمرأة تتنازل عن حقها في النبي إلى أخرى شرط أن يأذن الزوج فتنازلت عن أصلها لضبطها وقالت ليلتي لفلانا فإنه يجز ذلك وهذا من الصلح بين الزوجين خاصة إذا خافت من زوجها وإن رأة خافت من بعدها مشوزا أو إعراضا فلا جماح علينا أن نصلح بينهما صلحا فهذا من الصلح والصلح خير هذا النصر هو من فإذا اتفقت المرأة مع زوجها أن تكون ليلتها لذرها كما فعلت سيدة رضي الله عنها خافت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة وخافت من طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وعظائها فدل هذا على نسوعية تنازل مرأة حقها لكن قال رحم الله بإذن فلو أن امرأة الشابة تنازلت عن قسمها لعجوز ثم هذا فيه ضرور حاليا ولا يمكن أن يرضى ففي هذه الحالة ليست مسألة التنازل عن القسم لحظة المرأة وحق المرأة وإنما مقروم بإذن الزوج لأنه الحق في إعفاف نفسه وتحسينها عن الحرام مان. أو له أو له قالت له أتنازل عن هذه الليلة فضأها لمن شئ أو ممكن أن يضع لأي من نسائه تنازلت عنها لامرأة معينة أو تركته الخيار أن يختار من نسائه من يأتيها نعم. فجعله لأخرى إجازة فإن رجعت قسم لها مستقبلا فإر رجعت أي عن وقالت ما أذنت لك به رجعت عنه وأريد حقي رجعت عن حقي فهذا الإذن لا يسكت الحق إلى الأدب يعني بنعنى تنازلها إذا رجعت عنه حق يحق الرجال فلو جاءت مثلا بعد شهر أو بعد سنة وقالت أريدك أن تقفن لي كما كنت فما يقول لها أنت تنازلت ولا رجوع لك بل إنه يقفن لا لكن الحكم ولا يقضى من السبب لا يقضي الذي سبب لأن تنازلت عن. وملك ان التنازع ليس الحق أن تقاضيه بالقضاء ان هو قسم لامائه وامهات اولاده بل يطعم من شاء متى شاء مثل اليمين ليس كالحرة لكل يمين يوضع بالتفريض فليس لو يعني لو عنده 5 اربع اماء او 5 اماء او 20 ويريد ان يتفرغ ل20 ما نقول يقسم بينهم مثل اليالئ الا انع ليس له الحق في القسم الإناء ليس لهن حق القصم ولذلك لا ينطبق حكم الزوجات على الإناء من كل وجه إنما يعتص الحكم بالزوجة والأمن للكل يمين إن شاء أرجعها وإن شاء أقدمها وإن شاء أوطئها وإن شاء أتركها فالأمر إلي هذه لا تأخذ حكمها الزوجة فالزوجة لها حكم والأمنة لها حكم نعم. وإن تدوج ذكرا أقام عندها سبعا ثم دار وسيبا ثلاثا هذا هو هجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان سحيحين من حديث آمن من السنة إذا تزوج الذكر أن يقيم عندها سبعا لمكان الوحشة ولأنها حديثة الآز بالعب فيطيب خواطرها بالتخاطرها بالسدع وأما إذا تزوج السيد فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم ويخير السيد عند اتهاء الثلاث يقول لها إن شئت سبعت لكي على أن يكمل لنسائه فإذا سدع لها فزادها أربعاً على الثلاثة لخلها حق فإنه يكمل من بقيات النقص الزيادة التي زادها للسيد وهي الأربع سيئات فيجعل القصم دائراً بينهم إذا قيف الزوجات في الأربعة الأيام الزائدة فيعدل بين الجميع ثم يعجب القصم لكل ليلة لكل واحدة الليلة وثيئة ثلاثاً وإن أحبت سبعاً فعل وقضى مثلهن للبواقع كما جاء في حديثه صلى الله عليه ليس بك هوان على اهلكم ان شئت سباتك ما شئت هي تلي فقلت ان شئت سباتك وسباتت لي غيرك يعني ان من يؤمن العدد الذي تبداه لك لغيره يقول سباتت لي غيري يكون عند الغير تبع قال رحمه الله تعالى فصل النشوز ما قيمتها اياه في ما يجب عليها النشوذ بعد أن دين رحمه الله حقوق الزوج على زوجه وحقوق الزوج على زوجها شرع فيما يعترض أداء هذه الحقوق وفيما يخالف القيام بالحقوق وهو ما يسمى بالنشوذ النشوذ يكون من الزوج لزوجته يكون من الزوجة لزوجها ويكون من الطرفين معا يعني ان تكون المراه هي الناشز على زوجها او يكون الرجل هو الناشز عن زوجته او يكون الطراحان ناشزين هذه كلها احوال منشوز اصلا المنشوز من مثل الشيء اذا كان مرتفعا والمراد بهذا احوال تكون من الرجل وتكون من المراه مخالفه لشرع الله في الفعل بها أحد الزوجين على الآخر فالرجل يستعلي بها على المرأة لمنعها من حقوقه والمرأة تستعلي بها على الرجل بإضراره في حقوقه وهو من أسوأ ما يكون في العشرة في الزوجية وبه تفسد الحياة الزوجية ولذلك ضي الله عز وجل نشوذ الرجل على المرأة فقال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا وضيّن نشوز المرأة على زوجها فقال سبحانه والله تخافون ونشوزهن فائبوهم واهدروهن في المضاجع واضرقوهم فإن أطعنكم فلا تبغوا أليهن سبيلا وضيّن الحكم في حال وجود الشقاء بسبب نشوز الطرفين فأمر وإن خذتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله ما ترك القرآن الشيء ما ترك الكتاب الله الشيء وكان الإمام الشابي ورحمه الله يقول ما من شيء في هذه الحياة إلا وهو في كتاب الله بينا الله وبينا الله ما يدف على المسلم تجاها إن خير وإن شاء الله فشف ما ترك القرآن الشيء حتى الآن أحوال من يبين الفقوق بيان الأثر المترتب على ادائها والأثر المترتب على الاخلال بها والاضراب فهنا مساله الاضرار بالحقوق مناقشه الباب بعد ان بين رحمه الله الحقوق شرع في بياني اضاعه هذه الحقوق فقال رحمه الله ان نشوز معقيتها اياه فيما يثبت عليها ان نشوز معقيتها اياه يعني الزوج معقيتها الزوج اياه الى الزوج في ناء هذا ديام من حل الناطين يجب عليها لا يجب له عليها أي من الحقوق وعلى هذا لا يمكن أن نصف المرأة بأنها ناشف في المستحبات إذا كان شيء من المستحبات والفضائف لم يقوم بها ناشف رجل احتاج إلى مال قرض وعند زوجته معد فقال لها أقربهم قالت ما أقربت ما يقال مها ناشد لأنها إن أقربتها فصدر وإن لم كترضه فأدل يعني عدل هذا الحق بتحقوقها ما ظلمتها ولا ظلمتها فإذا لا يقال إنها ناشد إن منعت فضلا إنما تكون ناشدا إذا منعت فرضا كما قال واجدا ذهو عليها وفي الحقيقة المرأة تنشد عن زوجها وتكون ناشدا هناك بعض العلماء جعل للنشوذ مرحلتين مرحلة المقدمات النشوذ ودلائل النشوذ التي لا يظهر بها ولا تظهر المرأة معها الإعراض عن الزوج آنانية لكن في أمارات ودلائل تجن على أن هناك أمر تخفيه المرأة وعندها يتوجس الرجل من المرأة خيفة والتي تخافون نشوذهم هذه مرحلة والمرحلة الثانية أن يقع النشوذ سعنة وتجابه المرأة تماما وتقول له لا تطعدي ثراشا ولا يمكن أن تطعني ولا تقربني ولا شبع فحينئذ تنشر تماما فأطلحت هناك مرحلة ثانة مرحلة مقدمة للنشوذ ومرحلة يقع بها النشوذ حقيقة ومرحلة مقدمة للنشوذ تكون ايضا على ضربين وعلى حالتين الحاله الاولى ان تبد الاملات دون افراط والحالة الثانيه ان تبد الاملات مع شيء من الافراط وتكون في الفراش المطيعه إذا بداها السجود والحاله الثالثه الحلقه هاتين في المقدمات فبناء على ذلك قسم بعض الفقهاء ان نضرب الى الشافعيه ومنافقا المساله الى ثلاثه الى ثلاث مراحل المرتبة الأولى الأمارة والعلامة على النشوز والمرتبة الثانية العلامة والأمارة مع الإسراء دون امتناء عن انفراش والمرحلة الثالثة النشوز الكلية هذه ثلاثة مرات فأما المرتبة الأولى ظهور الأمارات قالوا تكون مطيعة له إذا أمرها وسامعة له إذا دعاها ومجيدة لكل ما يطلبه ثم قلب على الأخ فإذا أمرها لم تأتم وإذا دعاها تأتي متأخرا وإذا طلب شيئا منها كانت تعطيه بطلاقة وجهه وبسرور فإذا بها تلوي وجهها وتخلص نوعا من الظواهر والأمارات على ظاهرهم مما يدل على أنها متدلمة صاحقة لهذا فهذا هو هذه مرحلة لجاية المشوث والتي تخافون نشوزهم فهذه مرحلة الخوف أما المرحلة الثانية تسر فيأتي ويعظى يقولنا اتق الله لا يجوز للجهاب إني أرى منك كذا وكذا فإن كان الذي رآه من العلامة مرة مرتين قد تكون مريضا قد يكون عندها عذر قد يكون رأت منه شيئا ما تستطيع أن تجاذبه به إذا جاء يعيب هذا الذكرى بالناء انكسر الذي في قلبها فاطلع أنت الرجعة إلى حالها الأول فلا إشكاد وحينئذ يتلافى لأن الوعظة كان على ذلك فإن أصرت فدل على أن هناك شيئا تخفي فتصر على طريقتها فإذا طلب منها مثلاً أن تناوله الشيء جاءت به إنا متوانية متكاثرة وعادة سرعة أو جاءت به عادة تضعه بين يديه فوضعته بقوة وكررت ذلك المرة تلوى المرة ويذكرها فتسق تسير مرحلة الإسراء والحالة الثالثة أن يقول لها لا تحفرين هذا عندنا يجوز فتقول ليس لك من شأن وتعترف عليه وتقوم في الحالة الثالثة تجيبوا إلى الفراش فإلى جابهت وجابهها وتعين يعني انكشف الأمر بينهما انتنعت عن فراشه فانتقلت للمرحلة الثالثة وهي غاية النشوص هذا تقسيم لطائفهم من أهل العلم لكن فائدة هذا التقسيم عندهم أن الأحكام تترتب على الثلاثة فالله تعالى يقول وثروهن في المضاجع وضربوهن فقال إن بدت المرحلة الأولى أو العلامة الأولى شرع الوعب وإن بدت العلامة الثانية وهي الإسرار بعد الوعب يهجرها في المضجع وإن بدت العلامة الثالثة فأصطرت على إعراضها وعلى أبيتها فإن دعاها لم تأتي ولم تجد ولا تجيبه في دراشها انتقلت إلى حطم الثالثة فضربت فيجعل العقوبات مرتبة على ثلاث مراحل ويجعل الآية مجزعة على أحوال النسوس كما جزأوا آية الشراب على أحوال المحاربين في آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويشعون من الأرض فالسادر أن يقتلهم أو يصنب أو تقطع أيديهم وأرجبهم من الخلاف أو ينفهم من الأرض فجعلوا هذه العقوبات مختلفة بحسب اختلاف قطع الطريق والشراب قالوا كذلك هنا وهذا مثل الشابهي ومنوافقه كذلك هنا المضع يفتدئ نشوذها بعلامة يحتمل أنها نشوذ ويحتمل أنها عكوية أو لتبد من خطأ من تذكره به فيصلح الخطأ فتصلح بي خطأ هذا بالنسبة لعظهم قالوا المرحلة الأولى أنتظر منها العلامة دون إسراء للمرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة ينبهها فإذا نبهها يعني ليس المراجب بمجرد ما يرى من المرأة شيء يأتي مباشرة ويقول لها أن الرجل أن يكون حكيما وأن يجعل الموغضة عند الموجه وأن لا يضخن بعض الأشياء فإن الناس تنكادهم بعض العوارض وأنت بشر كما ترى بغيرك الخطأ فغيرك يرى بغيرك الخطأ فينبغي الإنسان ليس كل تعلم من المرأة وكل قول يفسره بأنه نشوذ أو أنه مقدمات النشوذ أو يدس يراقف كل صغيرة وكبيرة من المرأة فإن الناس إذا كانوا على غفلاتهم يعني قد يكونوا في مأمة من هذه الأمور وبعض الأحيات تعلم الأشياء قد يحدث الإنسان فيه من الحساسية فالمخصود أن الإنسان بعد هذا لا يراقب مراقبة حتى ينظر أمرات النشوذ لا إلا يكون الأمر الأمر بقرائل ودنائل جعلة مختفة من الوقت والزمان والمنابسات وقول وفعل الذي من المرأة يغلط على ظن الإنساء أنه بداية في داية نشوز فيعرها والوعظ هو التذكير بالله ومثل الأولناء لها بقوله اتق الله خاف الله عز وجل. يا فلانة إن الله سائل فيه. الحقي عليك فلا يجب ذلك أن تتدرني ولا أنت تصخطي يا فلانا إنك تفعل كذا وكذا وإن هذا لا يرجعني فاتق الله فيه أو نحو ذلك من الكرينات التي ذكرها ويعذرها فيها بالله عز وجل فمن شكمة الله عز وجل وهذا طبعا الباشقون في التربية الذين لهم يعني عناية للحروف القربية يقولون من أنجع الأسانيب وهذا ذب عليه القدماء وذكرته كتب الأدب كتب الأدب تعرفون سبق وأن ذكرنا أن فيها علوم جنة ومنها تدبير الناس وتدبير الصديان وطريقة تعامل معهم يقولون أن العقوبة أبلغ ما تكون وأكمل ما تكون وأوقع ما تكون في النفوس وأثرها محمود إذا سبقت جمع جراس بإعداد وهو أن تنبه المخطئ وتعذر إليه وتقول له إياك أن تفهم أو هذا الفعل خطأ أو تقول قال إن الصبي إذا نبهه والده المرة الأولى فقال إياك أن تفهم ففعل ما يقول له فعلت أضربه إذا كان في الأمن يستعمل يقول له إياك أن تفهم في المرة الأولى إرآه مرة الثانية قال إن فألت أضربك لأنه إلى قل إياك أن تسأل فأخطأ فسامحه شعر بحناب الأبور ورحمة الأبور فإذا فعل ثانية يعني كررها مرة الثانية فقال له إن فألت أضربك فقد وعده قالوا فإن فعل لا يتركه يضربه فإنه إذا ضربه في الثالثة سننجح من, من يكون لأنه لو تركه في الثالثة استمرأ الصبيب وستخفى بوعيده فأصلح إذا هددوا لعبادة تهديد لأنه ألف منهم مسامحا لكن إذا وعدهم وفنه بوعده زجرة ولذلك قالوا عذوهن وهجرهن بالمضاجر واضربوهن وجعل العقوبة بعد الإعداء وجعل الهجر للمضاجر وهي المرحلة المتوسطة بين جعلها كمجال للإصلاح ومن هنا قال بعض العلماء في المرحلة الثانية بعد الوعظ وهجبوهم قالوا لأن المرأة المحبة من زوجها إذا أعرض عنها زوجها تأثرت لذلك وشعرت لخطائها فأصلحت وغيرت من خانها والثقامة في الأمور فإن كانت غير المحبة فإنها تحتاج لمن نشعر هذا من هذا الزفر وتحتاج أن تنبه من غفلتها وأن توقض من صباتها بقوة لأنه من ما يزجر مما تزجره الكلمة تزجره اللكمة وما يقول كان الكلمة ما ترب فاللكمة ترب فإذا جاء هذه التي هي أحسن وأعبر إليها وأطرت فحينئذ يضربها لأن لو تركت هكذا ضاعت البيوت وأصلحت البيوت هملا والعجاء القوامون عن النساء وهذا كحكم الحقوق إنما هو في النساء الشوال وإنها في الأصل في بحمد الله لا تفكر يوجع إلى هذا ولا تبجئه إلى هذا لأن عندها من العقل ومن خوف الله عز وجل ومراقب ما يعقلها وإنعها بفضل الله عن هذه الأمور فإذا وعظها وذكرها ذلك انتقل إلى الهجر الهجر للعلماء فيه وكام يعني الهجر من أهل العلم من قال أنه النساء هذا ما زوره عن جنجرير الطبري وردحه من أجل الضرب فجمع الهجر بين الهجر والضرب حتى يكون أبلغ في التأديم واختروا لذلك جنجرير لحديثه أسماء مع الزبير إن الزبير بالعوام رضي الله عنه ضرب أسماء مع ضربتها لما وقع منهما ما وقع من أبيضي رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد أنه أخذ من هذا تفسير الآية الكريمة وقال جمهور العلماء الهجر غير لأن الهجار هو وثاق البعيث فقالوا من وهجروا منعينا من من الرب أثناء الضرب فقرنا بين الهجر والضرب فأصلحت مرحلة ثان الوعظ على هذا القول وأما على القول الثالث وهو قول جمهور المراحل الثلاثة كما ذكرناها والعقوبات ثلاثة يبدأ ذي ثم الهجر والهجر عند من يقول انه هجر الفراش فيه وكانه فقال بالوأمة السرفة أمة التسيط والفقهاء يوليها ظهره في الفراش فيهجر جناعها هذا بالفعل ويهجر كلام هذا القول يعني ممكن ان يستخدم الفعل اذا نفع ممكن ان يجمع بين الفعل والقول والقول يتعقف والفعل لا يتعقف إلا بحدود الجناعة الحج الأعلى كما ذكرنا ففي الفعل يجوز أن يهجرها في مبتع شهرات وشهرين وثلاثة ما لم يصل إلى حد الإله وأما بالنسبة للهجر هجر القول وهجر الكلام فلا يجوز أن يهجر فوق ثلاثة ليال لورود المرض أما بالنسبة للقول الثاني في الهجر فقالوا إن الهجر هجر الفراش بالكلية وذلك أن لا ينام معها في فراش واحد سينام في غرفة غير غرفتها التي تنام معها وكذلك أيضا لربما هجر البيت فنام عند جاري وعند أخيه عند أهنه أخي هذا من الهجر وكله تحتدله الآية لأن الهجر مطلق في القرآن والنتاء يختلف من هن من يهجرها القرب ويؤثر فيها ومن هم من لا تجروا إلا بالبعث فما وجده نازعا نازعا لطلاحها وإخلاحها واتق الله عز في ذلك فإنه لا بأس وأما الضرب وضربوهن فإن ضرب النساء يشترط ما يلي أولا أن لا يكون ضرب قتحين ثانيا أن لا يكون ضرب إبناء ثالثا أن لا يكون ضربا مذنما رابعاً أن لا يكون ضرباً مشيناً هذه أربعة سنوى أن الضرب ينبغي اتقاؤه ضرب القتل هو أن يضربها في مقتل أو يضربها بآلة قاتلة ما يأتي واحد يأخذ آلة قاتلة ويقول الله عز وقال وضربوها القتل ويضمن وهذا يضمن بإشمع العلناء ولا يضرب في مقتل يعني أماكن القتل يعني أماكن لو ضرب فيها تقتل مكن قاتل كأن يضرب على خببها وأن يضرب على أناس قاتلة فهذا يعني يوجد الضمان يعني يوجد العقوبة ثانياً على الضرب القتل ثانياً أن لا يكون ضرباً مبنياً وهو الضرب الذي يجرح كأن يضربها بشيء كالسلفة أو نحوه لما يجرح الجسم ويبنيه والآلات الحاجة كأن يجرحها بسكين أو يجرح هذا الشيء اللي هو مور وموجود في البدن هذا ما يجوز في إجمع العلماء رحمه الله عليم الثالث أن لا يكون الضرب مزرنا فالضرب المزرن هو الذي يعيق بعض الأعضاء كأن يضرب على يدها وتنشل يدها أو تجد فكرة لا تستطيع يدها هذا يزمن اليد يعني يبقى زمنا يبقى ترغو زمنا يعني ضرب مبرح هذا بالنسبة للمزمن فإذا لا ضرب قاتلا لا يكون قاتل وأن لا يكون جارح وأن يكون مزمن وأن يكون مشين الضرب المشين هو الذي يبقى أثره في البدن ولا يخل ولا يدر لكن يبردها مثلا بقوة على بدني حتى يحمر البدن فإذا حمر فهو الضرب المشين وحين يقول هذا النوع من الضرب فإننا يضرب الضرب الذي لا يكون فيه قتل ولا جرف له الإبناء ولا زمانة ولا وشين وهكذا لطم الوجه لا يجوز لطم الوجه ولذلك نوع لطم الصورة الصورة الوجه فلا يجوز لطم الوجه وهكذا لو كان أشد إذا كان ضربها بطوة بحيث بطيخ أثار ضربه على وجهه فهو ضرب مزمن فالضرب إذا وقع من الزوج بذنجته وظهرت ضعرة آثاره على جلدها فإن هذا خالجاً عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يأمر بالضرب على هذا الوجه إن من مقصود ضرب الأدب والمرأة تعي هذا الأمر أنه ليس المراد من هذا استعلاء الرجال على النشاء إنما المراد حملها عن الخير خير دينها ودنياها بإصلاح أن لها بالقوة ولا شك أن هذا الضرب إذا ضربا شرعيا يكون له أثر الصحابة رضو الله عنهم ضربوا وقع الضرب ضينا من دي ولكن إذا كمل الرجل وفضل ورزقه الله عز وجل الإلف والمحبة والعقل والمصيرة فإنه لن يصل إلى نسل هذه الأمور ويعيش مع زوجته ولم يرفع يده يوما عليها وهذا القميع الكرام وهم خيار الأمة خيارنا منوفق لحسن الخلق حتى أصبح يملك زوجته بالمشاعر ولذلك النجل صلى الله أكد على الأخلاق ويأتي في الأخلاق في باب عام يحتاجه الأمة يأتي ويصب الأخلاق ويقدم أول ما يقدم الأهل فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خَيْرُكُمْ لِأَهْلِكُمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِكُمْ فالرجل الذي موفق للإحسان لزوجته مع التأقل من ذلك الإحسان بحيث لا يكون سبباً في إحواطها في الدلال والضياء ليكون إحساناً متعقلاً فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه من المحبة التي مع الهيبة وشتان بين هيبة بالقوة وبين هيبة بالمحبة أهابك أجلالا ونابك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب الناس ولا ضرب إلا في الجهاد في السبيل الله أزوجه ولكن كان إذا طخط الشيء عرف في وجهه فلم يكن صخابا ولا سبابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان بالمشاعة فالرجل الكريم الإلف المحبوب الذي يعاشر زوجته بالمعاشرة الطيبة الحميدة الكريمة فقط إذا لوى وجهه عنها حسف بمرارة الحياة حتى إن بعض النساء تقول لزوجها اقتلني ولا تغرض عني في كمال المحبة لأنه ملك مشاعرها والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم لم تفعلنا سابئا مانكم ولكن سعوهم لأخلاقكم فالخلق يملك القلوب فإذا كان الرجل إذا يقيم بيته فليعلم أن القوة والشدة والعمل أن الرفق لا كان في الشيء إلا زال ولا نزع لشيء إلا شام فالرفق خير في الأمور وصراح لها إذا كان موضوعا في موضوع وعلى الإنسان أن يشتهد ويقول العلماء أن أكثر ما يحفظ الله به الإنسان عن أذية الأهل وأذية الأهل له كثرة الطاعة فإن العبد الصالح المتقب لله عز وجل يفصد من أذية أهل ولو آذاه أهله يعصمه الله عز وجل من الزلة والأذية هو الإبراع. يعني يبقى الضابن حتى يأتيها الفرج ولذلك ذكروا عن ذكرية عليه السلام يتصلنا بالصالحين قالوا إن ذكرية كانت معاة تسبه وتشمه وتؤذيه وتضرهه النبي من أنبياء الله ولذلك قال تعالى وهبنا له يحيا وأصرحنا له زوجه فأطرح الله له جوجه في آخر عمور ولذلك لما تقرأ في تراجم العلماء والفضلاء حتى قالوا ليس من حكيم إلا وراءه رأى تؤدي ما من حكيم إلا وراءه امرأة من, من كفرة نارة من يقولون إنه إذا أودي والطهد من امرأته أفضح حكيما يعني طبعا هذا من المبالغة وليس بحقيقة لكن لنا تردد بشوه وعلم أن تجد العلماء والفضلاء والفرناء والناس العظماء حتى العظماء مع ذلك تغلبهم من إشاء فما يصنع المسلم إلا الصبر واحتساب الأجل عند الله سبحانه تعالى فإذا استرجع وفوض الأمر إلى الله فإن الله سوى الله من نزلت فيه فاقة وألمت فيه حاجة وضاقت عليه الأمور فتوكل على الله وفوضى على الله قال نصد والله يعين الله يهديك الله يصبحك الله كذا الله كذا يسعى الله سبحانه وتعالى ويضرع إلى الله لا ينضي عليه خترة إلا وقد أراه الله بهدث سرول في أهله ودوجه لا بد من يصدد يصبره الله وقال عمر رضي الله عنه وجدنا أندى عيشنا بالصدر فالمرأة من ينظر إلى حالها في بيتها وشؤونها تشسد فكرها في هذه الأمور وفي أولادها وفي شؤونها يتنازل عن كثير ويصفل عن كثير وهذا هو الذي عانى عمر حينما جاءه عقيم يشتكي من زوجه فلما وقف على الباب سمع امرأة عمر تصب عمر فقال إذا كان هذا أمير المؤمنين والحاجة التي جاء إليها يشتكي آله فوقف بالباب وجد أن أمير المؤمنين يصبوا من زوجه فرجع فراه عمر فدعاه فلما جاء قال انها حاجت ان جاءهم قال عبدنا خيرا يا امير الممي فلا عزبت عليك إلا تخبرني وقال له خير ما أصلح مما رأى عظة له وتلوى عن أن يفتكي فقال له يا امير الممي فلان آبتني فلما وقفت بالغاز سمعته زوجتك تشبر فقال رضي الله عنه يا حقم إنها أم أطفالي تغفد فوقي وتربع صغيري فأنا أمسكها أي كن حسيما عاقما بعيدا نظر فإن الدنيا ليس فيها شيء كامل ليس لهذه الدنيا كامل من سروري إلا ما كان من ذكر الله عز وجل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة الملعونة ما فيها إلا ذكرى الله وما وما ليس هناك كان شيء كان في هذه الدنيا ويقولون ما رأى أن إنسان من ذهدة الدنيا شيء فالسرود إلا جعل الله فينا غصا حتى لو جئت مثلا انظر إلى أحوال الدنيا قبل تكون مثلا في البر وتجتيب الهواء وأجمل ما تكون المناظر في طبيعتها وأنسك واندفاطك فتخرج لك حية من الأرض نعم تخذ ذكى الحيلة وتخذ ذكى الأقربة فتعاذ البرد وتقول هذا ال ال المدن أسلم إذا ذهبت إلى المدن وجلست بيان راحتي عن سرور يجعك حتى لا يرحم المؤمن إلى الدنيا ما في شيء من سرورها إلا منقص نصرت الدنيا إلى تنغيصي وربما أكدت يد الحريسي نصرت الدنيا إلى تنغيصي لأنها لو كانت كلها سرور ربما ورعيها ببالله طبعا إليهم أدفه لك لكن الله لضب بعباده فجعل مصراتها إلى تنظر ومهما كان مهما وجد من زوجته وأولاده من سرور بد أن يرى يوم يبكي فيه بمراره حتى يبقى سروره بالله وحده لا شريفا فيجد أن المحفظة الكاملة ينظر أن تكون لله وأن السرور الكامل كله لا يكون لله وهكذا الزوجة يعني يفلل فقط حتى المرأة فإن المرأة تسر بزوجها وتفرح إلى جهيانها نياب تغير ذلك السرور ذلك كالبهج وقد يكون سرورا لحاجة ومتعة لكن المؤمنة إذا تسلك بالله وقامت بذلك الزوج وحملت في توفيق الله ومعونته شئونه وأحواله وأموره وأولاده وأبصاله وحملت الهموم والغموم وهي لا تنتظر منه شكرا ولا تنتظر منه سناء إنما تنتظر من الله كل جلال اليوم الذي ينقلب لها ظهر النجل ما يتغير عندها شيء تقول أعرف ذلك وما عملت له وإنما عملت لله فتجدها راضي مطلحي من فرح حتى بالبلاء لأن الإنسان إذا سبر بسرور الدنيا أبطاه الله فلا ينسبر الإنسان بسرور الدنيا سرور يكون سروره سرور المطلحي إن الغافل لا إنما إذا رأى بهدت الدنيا قال الحمد لله فذكرته بهدتها بما عند الله أبطاه وجل ولذلك يقولون أن عقوب أحب يوسف عليه الصلاة فأذبه الله بحبه وفارقه الخراق حتى فقد بطره من البكاء عليه فالإنسان إذا أحب شيئا من هذه الدنيا وركمة يعني عظمت محبته في قلبه فإنه لا بده أن يرى يوما يبكي فيه, يبكي فيه من تلك المحبه نفس الله العظيم أن يجعل قلوبنا من لؤة بمحبته وأن يجعلنا من شبه ودفه وشكه والرضى به أعظم حبا ونصيقنا قال رحمه الله فعالى فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الانفاء أو تجيبه متبردمة أو متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المرجع فإن أصرت هجرها في المرجع ما شاء وفي السلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرجة قال رحمه الله إذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاء قال رحمه الله إن ظهرت منها أي من الزوجة أماراته دمع أمار وهي الحلق والضمير عائد إلى النشوس بأن لا تجيبه إذا دعاها أو كانت تجيبه من أول نداء فأصبح تجيبه من الثاني والثالث وربما تأخرت إلى الضابط وإن شئت إلى الخامس هذه كل أمارات عن النشوذ لأنها كانت تجيبه من أول نداء فأصلحت لا تجيبه إلا هذا وابح حديثا على أنها تنهيهية النشوذ وأنها تطبط من هذا إلى مورا فينطبط عليها قوله تعالى وَاللَّاسِ تَخَافُونَ نَشُوذَهُمْ نَفَعِذُهُمْ فيشرق الوع. الوعب الوع. نعم أو تجيبه متدرمة أو, أو تجيبه متدرمة متدرمة فيظهر بالمجهة وفعلها قالها ائتني بالكتاب اتيني بالطعام اتيني بالطعام تاتي وتضع الطعام كله بين يديك او تضع الشيء بين يديك بقوه هذا واضح جدا لانها لا تريد قائما او متكرره او متكرره فيتظاهر الي على مرات الكره مثل هذا كره من حبس الوجه وكذلك ايضا التافه والتؤم والتذجر أصوات التأشف والتأوه والتضجر ناد وعرضها هذه الأمور يا إخوان في شينما يذكر هذه الأمثلة لأنه تحتاج إلى ذلك لفتوى وتحتاجه بالقضاء الشخص إذا جاءت وقال إنه يحصل كذا وكذا تبحث عن الأمارات وتسأل عن ما يكون من المرأة حتى تستطيع أن تعطي كل حالة الحكمة وهذا كما ذكر أن المسؤول الثقهية يعتني فيها الجلماء رحمه الله بهذه المسائل إعانةً عن الفتوى وإعانةً عن القضاء نعم وعظها من الموعظة وهي الكلمات المعذرة الموعظة تكون ذو القرآن كأن يقلوا عليها آيات من شكاب الله عز وجل أو أحاديه الرسول من الله صلى الله عليه وسلم وينضغي للواحد هناك فرق في الموعظة يعني إذا وعظ لله فإنها موعدة ومؤثرة فإذا وعبت لحظ نفسك فإنها موعدة لكنها لا تؤثر لأن موعدة في الظاهر فأنت في الباطن لا تريد إلي حظ نفسك ولذلك تجد الرجل يرى أخاه على المنكر خاه وقريبا فيقول له يا أخي اتفى الله إني أخاذ عليك الناس ويتذكر أنه أخوه ويخشى أن يفر قضينه وابينه في الآخر وكأنه في عرصات المقيامة يرى يبتر عنه سيخاف عليه خوفا سديدا فتجده يدعو بقلب فتقع الكلمات في قلبي فيه كديداً. لك من الآخر يأتي لي ويقول لي ها أخي وهو يفعل عظيمة بنو يقول لي ها أخي فضحتنا وشهرت بنا وفعلت وفعلت يعني فضحت بيتنا فضحت أسرة فانتقل من الوقت إلى حظ نفسه وأهله وبينه أنا يبارك الله في القول ويأتي لأخي لي ينفح ليس من باب الهداية وإن منذك أنه صبح وأنه اشتهر وأنه وأنه فتأتي عاطفة الدنيا أكثر من عاطفة الدين فالذي يعظى المرأة لا يعظى لحظ نفسك إنما يعظى خوفا عليها من النار لأن الله أمرها أن يقي نفسه وأهله ودوجه من النار يقول لها اتق الله إني من عليك من النار أخاف عليك من عقوبة الله أخاف من الله من ذلك بلاء هذا يجوز وأما حقي فأنا أفضل أنا لا, لا يضر من هذا الشيء فإذا شعرت أنه يذكرها بالله علم الله من قرارة قلبه الإخلاص وإن وعده يؤذل ثاني فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء أيضنا فيه المضجحة وفي الكلام ثلاثة أيام وفي الكلام لا يزيد على ثلاثة تصرق بين قول والفعل فلا يجد في هجر قولي أكثر من ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلمين أم يأثير أخاه فوق ثلاث لا يجد الهجر فوق ثلاث أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح فإن أصرت عن النشود ضربها غير مبرح أي ضربا غير مبرح كما ذكرنا نعم.